بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وا الى ربك فارغب